دمعي جرى ومحد درى اني بكيت وقت مضى وقلب رضى وحكم القضى لمشتكت رحل وياهم يوم العرب تنعاهم قلبي رحل وياهم يوم العرب تنعاهم والرب لي توفاهم mm Yeah, yeah.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 Ten